يا فاني بال بسم الله الرحمن الرحيم واذا فموج اقاوم مصادحا يا قوم عبدون Hello. <laughs> I'm not gonna fly